ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الْأَشْقَى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يَحْيَى قد أَفْلَحَ من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الْحَيَاةَ الدنيا والآخرة خير وأبقا إنها دالة في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى